ربنا ما تروح شيل ح ق إ ي ه يعملك إ ن س ا ن يضحك ش الحق جليت و ا ا ل لو ك عنه مش محتاج ما تمت كله يا ربي يزيدك ايدك يا محتاج ما تمدش كله يا ربي وهو لو وهو كله كله يزيدك تمدش ضعيف محتاج قويني ه و ع ى تقول لحد اديني لو من كل الدنيا كله يا ربي بريدك 「لو محببنا بهد ش د ي لما ا ل ح ي ا ة تغلبك والهم يبقى امن بص بعينيك للسما ء وارفع ايديك لاتنين ت ن ن ي ل م الحياة ل والهم ب يبقى ك م أ ي للسماء وارفع ايديك لتنين هتلاك キーウ ضعيف محتاج ق و 「にせんにゃただでる」「なた روحش ا ل, ل ちゃん